ما يعوذ به الأولاد؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لام.